Bismillahirrahmanirrahim. Qasim, tatkah ayat al-Kitaab al-Mubin? Natlu عليك من نبء Musa وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ, يذبح أبناءهم وَيَسْتَحِيي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ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 فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن نردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدون وحزنا إن فرعون وهمان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قر عين لي ولك لا تقتلو لا تقتلوه عسائم فعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا mereka tidak akan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 ولمّا بلغ أشده واستوى آتيناه حكمًا وعلمًا وكذلك نجزي المحسنين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 Kata, "Hai dari perbuatan syaitan, ia adalah orang yang tidak berpandangan." Kata, "Ya Tuhan, aku telah berdosa, maka ampunilah aku, ya Tuhan, karena Engkau adalah Yang Maha Pengampun." Kata, "Ya Tuhan, apa yang Engkau berikan فَيَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي سَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَسْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أن أَرَاد أَن يَبْقِشَ الَّذِي وُعِدُوا لَهُ مَا قَالَ يَا مُوسَى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 قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعل لي آتكم منها بخبر أو جذوة من النار أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتاه نوديا من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أيها موسى أيها موسى Alaamin, wa an alqiyasak, fala ma raahe tahdzuk anha jann, kana jann, wa la mudbirou wa lam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 قال ربي اني قتلت منهم نفسا فخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي فارسله معي يرد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون Katakan, "Sana, shudu'abdukan b'axiik, dan menjadilah kau mahsulatan. Tidak ada yang dapat menghubungi kau dengan firman kami. Kau dan orang-orang yang mengikuti kau adalah orang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 واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن فانظر كيف كان عاقبة الظالمين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 تُنذِرُ قَوْمًا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسن السيئة ومن رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان ان تبع الهدى معك لتخطف من ارضنا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنَ اللَّهِ رِزْقًا مِنَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أكثرهم لا يعلمون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 وما عيد الله خير وأبقا أثلا تعقلون أفهمه وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحظرين ويوم يناديه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 121. Menanggilnya lalu minungkan anda, tanpa mini hilum semua Judite,� yang baik. Selamat supaya akibari, ok. Kurangil fortfar vos, kan, dan menang. 4 فهم لا يتساءلون، فأما من تاب وأمن وعمل صالحاً وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار.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 Maa inna fathahu ltenu bil gusbati lil kuwa. Izzalalahu kaumuh la tafrah. Inna Allah la yuhub al farhinn. Wabtaghi fi maataka Allah al dar al akhirah. Walla tansa Wa ahsin kma ahsin Allahu ilaiik. Walla tabrigh fasaad fi al arz. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Qal inna ma autithu'ala 'ilm alindi. Hawa lam yalam anna Allaha qad